بوك ناو تسعة واربعون تسعة سبورت الرياضة الرياضة هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ yes <تصفيق> نعم ينبغي أن أتحرك نعم يجب أن أتحرك انا <متصفيق> أنا مشترك في ناد رياضي أنا مشترك في ناد <متصفيق> نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم. نفوي ناجس. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. أو نبيت سيكلس. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. استس فوتبال ستاديونو النيا أوربا. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. هناك استاس نجيو كن ساونيا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. كي استاس جلفيا. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب جولف. ماذا, يوجد ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. لגרמניה المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. من سيفوز؟ من سيفوز؟ <تصفيق> لا ادري لا ادري <تصفيق> حاليا تعادل حاليا تعادل لا <تصفيق> الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا نن الآن توجد ضربة جزاء. الان توجد ضربه جزاء. هدف. واحد لصفر. هدف. واحد لصفر.